وضيلة الشيخ عطيه صقر هل يجوز للوالد أن يهجر ابنه أو ابنته من أجل مصلحة تربوية؟ يجوز للرجل هجر ابنه أو بنته وهجر أي إنسان إذا كان هناك غرض مشروع في الهجر كالفسق والعقوق وعدم نجاح النصح لهما فلعل هذا الهجر يصلح من سلوك المهجور والله أعلم